لم تأنس بدنيانا ولم تسر خلف في السيف خذلانا ولم تعفر جبين العز مبتدلا فاستمطر الدل إصغاء وإذعانا بل عزة مسعر حرب في كتائبنا ترغي وتزبد أعصارا وبركانا واليوم ألقى جواد المجد راكبه وأخر مؤتلق الأحداق طرحا بل عجت مسعر حر في كتائبنا ترغي وتزبد إعصارا وبركانا واليوم ألقى جواد المجد راتبه وغر مؤتنط الأحذاق فرحانا اليوم زف إلى الحوراء عاشقها وبات في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 فعاد يهتز في عطفيه متألقاً يميد بين بنات الحسن نشوانا هذا الذي كان يرجوه وينشده فنا له وحبه الله رضوانا فعاد يهتز في سيدي مؤتنقا يميد بين بنات الحسن نشوانا هذا الذي كان يرجوه وينشده فناله له وحباه الله رضوانا قربا قد حط في جنبات العذن مرساه فالدمع ليس على الأبطال نسبله ولا على من سرت للمجد رجلاه فأرهب بدمعك لا تحزن على سفر قد حط في جنبات العذن مرساه فالدمع ليس على الأبطال نسبله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 وخط بالسيف وسط الحرب مثواه الدمع أحرى بمن تغريه لذته ويلعب الظل خلف دنيا هذه الشهادة يا أبطال ملحمة من البطلة والأمجاد نرويها فانقش على وجنة الجوزاء قولتنا ليل الشهادة